من القوم الذين شيادهم هبت على كسرى بريح صرصري فأثرنا نقعا من ثنت أثناؤه حتى تشتت فوق هامة قيصر وأسلب نتاج الملك غصبا بالقناة وأجزنا قهرا ضربها للأصفر قل لمن باعوا تمتعوا متاعا قليلا والى الله المرجع ستنصر ضياغم تسار بضرب الرقاب يوم اللقاء ستفار ده بتفاصل كلام ما متواصل ولا يتوقف قلم أخلمي بسابل لازم متكاسل نحن في زمن كله في ولكن مثال دائما نمل فوز ينال اللعب العمل حرب والشجال والأي عمود وال سامحوني كانت خدت برشا ادرينالين حبيت انترشق ترشق الوجلين انت إلى الى كل قياده خانت فلسطين لعنه الله عليكم الى يوم الدين ما هذا ذل والعار اين انت يا فاروق امه فاها مليار قدام حفله خانه زير حارو وربك كوني احتارو زعم هلجتك في الاعذار ما هكذا كانوا دغباجي وعمر المختارو اظن انها وصلت اليكم يا حشرت خيانتكم قد حصلت وموتكم اموتكم بالحسرت جندو مرثم عزمت من حسمت من كسرت ولا ترونها انتصرت ملكي يا أمتي يوما يبكيني حالوكي ها قيمة بين يومينيكي والشماليكي أما استوعبتي جملة ترقب ميزيال العدو أمامكي والبحر ورائكي مخصوك في الثروات ماسوك وهزو فيك خضروك بالخطابات نسوك حتى في مضيك استغفلوك استعمروك استعبدوك وعلى دينك بعضوك ياه واكبر ما نخش في الموضوع نحب أن نضيف لمسة وقت لي قد فترك الصحابة حمزة يفهم الغمزة سعد التعبيري خوني لستو الكمالة مدعيون وليس لرسول الله الخائنة الأعيون ريضة ربي أهمه من اللي تشكر وتذمه لكن لابد منه اني مبرأ الظمة الدينية هونه الدمه إن شاء الله كلم يتفهمه غلعتو قوسوها لمو يرمو كفني تستنى الوضع سعب والمهمة منذ من رسول الله للرفيق الرفيق الاعلى يا العدو يتراص والمشتبكات على الحدود شعله وهك المنافقون فرحوا عليهم اللعنه لكن فرحتهم ما دامت كي صحبه لمده الخليفه سمت والمبيعات تمت طمناني عمت نيران الفتنه قامت توا فهمت لي يوسف مجا شو محمد انحربوه اشتده راكوهم كدا والد ما عنده رجال مرخوفه فقط الشده والصديق مليت تولى الخلاف هذا حروب الردى وموسى ديك موسى اللي ما الغشاش الرخيص والظلم مداما ستلتقي الخصوم يوم القيامه قبل ما تسمح الظروف وبعثنا جيشي أسامة التفت الصفوف وشدت إلى اليمامة <تصفيق> أربعين ألف واحد حبوا الانقلاب تلموا كي تلفوا على كذاب بعد صديق جواب قالهم توبوا الرب قبل ما جيكم العذاب بليكم الجواب بس ما كيفاش فاش تخمم كلامهم كان فيه برشة تناقض في معانيه قالوا له محمد رسول ولا شك فيه مسيلي ما ودعمنا ودمنا ما سلموا فيه وقسما عارفينوا رب العزة عارفين سفيه مالا في بن ابيكم مستعدوا لصيتام الخليفه باش يمحيكم يا 12000 مقاتل واحد منهم بنف من انظر فقط اعذر قتلت روحكم بيدكم وتحتيات الدبات وجنوا سيف الله المسلول بدات تدق الطبول ترصوصوا للخيول التقى الجمعان ودخلوا في الموضع طول الوقت وحده من الناس راس المعارك شدتها العصو يا ريوس تتنطر والمشاهد ستقني مخيفة وتسمع صوت الدرع شرقع من الضربات العنيفة مفاجاه صارت بطريقة مدروسة وخبيثة انشقت الأعراب وخوفها من بني حانيفة يا راديفة اشتريا ستر المؤمنين في حيرة إما ان نكون ولا نكون المهم مع سيرة المرتدين استغلوا الضغط وحلوا ثغرات ووصلوا الخيمة غالد وجرأة متاحهم ولت كبيرة سموتة كبيرة زلزل بصوت قوي انطلقت من ثابت ابن قيس ونعم الصحابي فن وانتقب منطق جمل كل والله ما هكذا كنا نقاتل مع النبي قالها للفرني قطعت هربت منتشر وجلد العدو بكل صبر اللي يستوجب رايات الله الانصار نهار لحسابه ما باش تشهد على صدقو خلاص ومازال البطوله باش نزيد مرتزقه هجمت في الضغط تجبت تجيب بالرقاب الرقاب تباش نجبد الفارس المجهد لك بنو الخطاب بسلفي طياش الغمد على طول واخس ما يتفوه هالكلمه المكان قدام الله ورسولو وازدقرب وقتل حتى روحه فاضت ودخلت بعضها الامور وسات تعقدت وخاضت صاحت الجموع كلا اخلصنا يا خالد كل قبيله واحد هي اسودك يا بياض حبوا شوفوا شو اللي قدام وشو المخره الورى متى صحبه لم ارى وسقا اللي ما هم باعوا والله تروا وانقضتوا سود الوغى بفتك وبطش منه العدو تققر ده اثر دهثرت عثرت تاخر وحلم مسيمه كذا قط بخره من طنات العدو بسرعه جرى الى الحصن كالفار بعدما تغاو وتجفرا نزل والمرتد مكبش مازال وتضحش كون الجبان المتخبي في الجردان استمدوا في القتال أمطاروها بالنبل وخسرنا برشا رجال ربي أنت يا حصن المنيع والجدار لكن ليس على البراء ابن مالك الأنصاري ليث مغامر بالموت لا يبالي كنا حد حاجة راسه مستحيل يرد هالتالي جاء قال هم نصرف عريماخ حد فقية جبني فصل القلعه يما نحل الباب يا اما المانية ونفذ اختار عملية في دائية واحد جيش كامل وفلان يحكي لي عالباندية وهبت كل سرط ونزل على بضرب كير عدة الله واحد يكون منو درتعد وبذل اسباب قشر على نجيب تحمل وشق وشجع قدام الباب وبضربة واحدة حل وطاحت دايخ فمه ودخلت القدعان عنك كله كملة المهمة كي تنتقص يوف من بيت سمع رنة مسيلي ماي كذب مات والعلم منه ثنا دم الدعوة ما قليلا وإلى الله المرجع ستصوروا فيا غم تسأرو بضرب الرقاب يوم اللقاء ستفرو Yeah Yeah, عليكم غريبة عاجي بالتبدي دا شديد اتعامل الملحدر تبقي تيجي الضربك تي ابو جمك تي بعني فعني دا عديدة اعملش جيجا في الجيجا فرصة كفردر حريقة دي يا عدا أول يوم انزلوك يستعدي جاء الموت وش ديري حالك يسعي ليس خاذلي في المعارك خالقي في البأس ما مكان تركي حلو ذنيك مليحو تباع باش تفهم الكلام من قبل ما من يموت كان يجهز في وسام للشام جاء الخليفة فاستعدوا للصدام قال لهم اذا خطط الرسول La yal etmama, lbi kwasadeka. Bi abi anto umi. Sarastak minu ma badeka. Yajumzallah alumi. So farahuzul maa'rik. So farajubul maa'lik. So سوف maa'lik. So farajubul maa'lik. فلتستمع لهذا كل حكام الدول ولتطعذ من ابا بكرين وما فعل شتانا ما بين الهيظاب والجبل اعلم اني مهما وصلت سوف تخدر للجمل شيع الخليفه الجيش وهو يمشي ساقين قالوا سما خذ بلاستي يا امير المؤمنين أحلفوا جاوبوا لانتي تنزل انا نركب بشري عند ربي كبير كي نغبر رجلي مع المجاهدين ووقفتو كلها في صمتو وركزت في انتباه الخطب التاب بكر قبل ما يتفرقو معاه يا تاريخ وسمعها للغرب الوصايا العشره الحرب لخليفه رسول الله واحد ما تدخلوش لي ما تدخلوش ثلاثه ما تاخذلوش اربعه ما تمثلوش بالشطه نتاع خلق ربي وتقوا مهما يصير خمسه ما تاكلوش لا طفل لا لرجل كبير سته لا تحرقوا نخلة لا تقصوش شجره بغلتها سبعا وصيكم ما تذبحوا بحكن المكلته ثمانيه فما قون باش يجيبوكم لا دواء سمو فاسا بسم الله قبل الاكل والشراب تسع الناس اذا دخلتم صوامعهم اتركوهم هم فيه والله جميعهم عشره باش قوم فحسر رؤوسهم بسيفي قد ظلموا أنفسهم اسمع يا عالم وخبر البشرية كم نعتزوا محمد الخير البارية القيم والأخلاق والحرب خبها بالسنية الجبهة المجازر جازرة أولاد الصيونية وتوا نرجعوا المجرى لحداثوا نشوفوا شل واجرة بالتحديد نعطيها لكم في 13 بعد الهجرة يكمل خالد من حروب الردة وجاب البصرة جه الألمان والصديق يكمل العراق والبصرة أصغى طبشت اشتصى بلصقه قصرى لاخبر واصله للمخلفه علي تاع الجسره فرض الشام الروم تحب ترجع نفوذها باسطه وخاصه لبرشامون او شات ولا نحاصله اه النافير النافير جن في الجنه وجندهم في السعير سلاط لست خلاط لب التيسير واستطاع يجهز المدد في وقت قصير 16000 نلف محارب مستعد قسمهم في راس قسمهم سرايا وعين عليهم لشخاص يزيد بن سفيان شرح بيل ابنه حسن عبيد بن الجراح ودايا عامر ابن العاص وانتقت الخصات النصدا ومنظمه الصفوفة متوكلين على ربي لا يهابون الحفوفه الحطوفة هي ركل اسمع بيهم مصو شوي لما الخوف عادي يتضم دم في مؤدش بعد بالكفوفه حب ياخو ولا ويربح المسافه حشد جيش وقت يمشي تحس في الارض ميلزمش العتد مع المسلمين يتكافل بعد ما شاف قوتي ايمان عبد الله بن عين الحسود تطف كسوف اعود الكفار قلوبهم سود منطقوشتي مع الاسود حبوا يفرقوا بينتهم سياسه فرقت السود لكن عمر بن العاص ليبو فهم المقصود ابعث رساله عطاير لامير المؤمنين يشاور فيهن خاتم جميع ولا متفرقين رجع الخليفه من اللي قرأ الكلام حذر يتبهد على بعضكم وكونوا متماسكينه حشدت الروم وجيشها ونزلتها عند اليقوسطي اجتمعت ما قسمتها بتعليمات هرق للجبان التزمت حرب عالإسلام بكل كراهية اقتصفت حسروا راحهم وخلوا الأجبال وراهم الرهبان والقسيسين معاهم صلبانهم من بعيدة راهم أعدادهم ياسر وشترهم ملفوف بسلاسل ماشي بالهم للصحابة باش يتوخر وتتياسل وبدات للجي بالخيل اصدامات قرع السيوف والغبادر سهامها بتطرانت تزراسي كل فوق من كثرتها تحس الدنيا ضامت وبدأ صاليبي تبق خطة لست في حل جناوح مجهدين وهجم بقوه على اطرافه بالكثرة مدعو ينجم يضعت على المنافس يقضى عليه بضربة واحدة بعد ما يحكم الهتفافه ما نكذبش عليك نعطيها لك بالفرشة لعبة بدات تولي حرشة والظروف اصعيبة برشة ما تشوف كان الريوز تتمرشخ ما تسمع كان يوف تترشخي الكفر حتقصى درجة الرمور رجعت ترصف في بلاصتها القص انا في وسط وبدأت تنظم وبدات تتنفس في صفوفه في رئيسها فرائس حفله مسلمين نجمت واربعين الف تحبسها وبدات المناوشات ترجع من الجهدين كل مره الالتيحام خفيف ما بين الاثنين مبارزات الفرديه ظهرت بقوه كيف لخطر قرب خرجت رساله لامير المؤمنين يقرا الكلام فهم باللي الامور ولات جديه وهي راقل المسيمه في بالوج باللي جات وجديه الله يصدر الخليفه, الخليفة بلغ دي يستعمل الترسانة من المرعب الخصوم مشهل الحروب مدويخ الفرصي والروم خاطف الأرواح طاهر الفوارس العوا العوابس تخبر كمان سيف الله المسلول عارف فالصعي باش تفهمني فروخ الحدث هذا الدرب وكواسر مش ترندات الدياثة فقدوا شيء لا يعطيهم كل فرنك تكسبه من بالوراثه بالوراثة بسم الله العظيم الوقت يجري ما هذا حتى دقيقه دقيقة بسرعه سرعة الرضي في الجمهور بجزء ثاني وقيل باش مولي مطالب باليار موك ثلاثة قل لمن بعود لما تعود متاعا قليلا وإلى الله المرجعون ستنصروا الضياغي متزأرون بضرب الرقاب يوم اللقاء ستثأرون